والخالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليه غضب الله عليهم ولعنهم ولعنهم واعد لهم جهنم وما ساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأطيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكث على نفسه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 يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نستبعكم يريدون أن يبجلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفرهون إلا قليلاً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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وهو الذي كف أيديهم عنكم وعيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا هم الذين كفروا وفزوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكن منهم عرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعزبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما